ان الله مع الذين استقوا ونعوذ لكم آهاته ح م ت ونشتهديه بك من شرورهم أمن أعمالنا ومن قدنا سيئات إ ن يهديه مضيلا الله له هادي فلا فلا يقل له ومن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 ويرسل ََْ ف َِ ك ُ م ُْ ن ُ و ب َ ك ُ م ْ ومن ََ يطع ُ الله ََّ ورسوله َََُُ فقد ََ فاز ََ فوزا ًَْ عظيما ًَِ اما بعد في ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير ََْ ا ل ُْ د ى ا ل َ نبينا ََِِّ محمد ٍََُ صلى الله عليه وسلم وشر الامور م ح د ث ا ه ا وكل محدثه في دين الله بدعه وكل د ع ه َ ل ا ل ه وكل ض ل َّ ه ف ب ا ل ن ثم اما بعد اخوه ا ل ل َّ ا ل ا ي ا ن بالله سر ا ل ح وسبب ا ل س ع ا د ة و غ ا ي ة الوجود قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد أ ن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين العاقل ي س أ ل نفسه عن أ س ب ا ب ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن حتى يزداد تعظيما لله و ع ب ا د ة لله ويزداد في الدنيا سعاده و ض م ا ن ي ن ه واستقرار ا زياده ا ل إ ي م ا ن لها بابان الباب ا ل أ و ل التفكر في مخلوقات الله و الباب الثاني التفكر في آ ي ا ت الله مخلوقات الله المبثوثه في صفحات الكون و ايات الله ا ل م ك ت و ب ة في صفحات ا ل ق ر آ ن و حديثنا عن الباب ا ل أ و ل التفكر في مخلوقات الله عز و جل ل أ ن الله جل و علا قد أ ر ش د العباد إ ل ى أ ن يتفكروا ليعرفوا الله و يعظموه و يزدادوا عباده له و ي ش ر و اليه إ فقال جل و علا إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل و النهار لايات ل ا ل ل أ ل ب ا ب الذين يذكرون الله قياما و قيودا و على جنوبهم ثم ماذا ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ما هي ا ل ن ت ي ج ة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ا ل م ت أ م ل في مخلوقات الله عز وجل والمتدبر للكائنات ا ل م و ج و د ة على كوكبنا وعلى ظ ع ر ا ل أ ر ض يجد أ ن هذه المخلوقات وجميع الكائنات تحكمها قواعد هذه القواعد تدل على عظمه خالقها و جلاله من أ و ج د ه ا من أ ه م هذه القواعد ق ا ع د ة التنوع و منها ق ا ع د ة التقابل و منها ق ا ع د ة التوازن و حديثنا عن هذه الثلاث بشيء من ا ل إ ي ج ا ز لعله يكون فيها إ ش ا ر ة الى تذكير السامعين ب ع ظ م ة الله عز وجل اولا قاعده التنوع مما يدل على ع ظ م ة الله عز وجل تنوع المخلوقات فالمخلوقات على ظهر الارض لا حصر لها ولا عد ليست أ ف ر ا د ولا أ ج ن ا س بل عوالم لا ن ه ا ي ة لها عالم الانسان وعالم الجان والشيطان وعالم الحيوان وعالم الفضاء وعالم النبات وعالم البحار وعالم الحشرات إ ل ى غير ذلك من العوالم التي لا يحيط بها إ ل ا الله عز وجل وحده الذي خلقها و أ و ج د ه ا هذه العوالم لم يخلقها الله جل وعلا نوعا واحدا و إ ن م ا خلقها الله جل وعلا متنوعه في أ ش ك ا ل ه ا وطبائعها وصفاتها ووظائفها و أ ع ج ا م ه ا و أ ن و ا ع ه ا و ط ر ع ه ا ا ل م خ ت ل ف ة ف ا ل ل ه جل وعلا قد أ ر ش د ن ا إ ل ى أ ن ن ت أ م ل في هذا ا ل ن و ع ا ل ب د ي ع والاختلاف ا ل ع ج ي ب الذي يدل على قدر ة هذا ا ل خ ا ل ق العظيم الذي ي خ ل ق ما يشاء كيف ش ا ء ومتى ش ا ء وعلى أ ي وقت شاء ج ل ف ي علاه ه ذ ا ا ل ن و ع على كثرته و بقامته يشمل عالم ا ل إ ن س ا ن و عالم الحيوان و عالم النبات قال الله عز ن و جل منبها لعباده إ ل ى هذه ا ل آ ي ة ا ل ب د ي ع ة ا ل ع ظ ي م ة إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل و النهار و الفلك التي تجري في البحر ل م ا ينفع الناس و ما أ ن ز ل الله من السماء من ماء فاء هذه ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض ل آ ي ا ت لقوم يعقلون العقلاء يتفكرون ب هذا التنوع ليزدادوا تعظيما لله رب العالمين نوع الله جل وعلا المخلوقات ب أ ن و ا ع ه ا واجناسها في عالم البشر خلق الله جل وعلا البشر على أ ن و ا ع ا ر ب ع عامة فخلق الله جل وعلا بشرا بلا أ ب ولا أ م من العدم و هو آ د م عليه السلام أ ب و البشر و أ ص ل الناس وخلق الله جل وعلا نوعا اخر من البشر من أ م بلا أ ب و هو عيسى عليه السلام ليس له أ ب و أ م ه مريم وهو القائل والسلام علي يوم ولدت ويوم أ م و ت ويوم أ ب ع ث حيا وقبلها و برا ّ بوالدتي و لم يجعلني جبارا شقيا و خلق الله جل و علا نوعا ثالثا من أ ن و ا ع البشر و مخلوقات البشر خلق الله جل و علا بشرا من اب بلا أ م من رجل بلا انثى و هي حواء خ ل ق ا ل ل ه جل و علا من بضع آ د م اي سر كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وخلق الله عز و جل نوعا رابعا من البشر من أ ب و أ م من ذكر و أ ن ث ى و هم سائر البشر الذين قال الله عز و جل عنهم يا أ ي ه ا الناس إ ن ا خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إ ن اكرمكم عند الله أ ت ب ا ك م إ ن الله عليم خبير نوع الله جل و ع ل ى هذه ا ل أ ن و ا ع ليعلم العباد ويتفصل العقلاء الى انه على ما يشاء قدير لا تحكمه قوانين الاحياء ولا الفيزياء ولا الكيمياء لانه هو الذي خلق هذه القوانين و هو الذي اوجدها بل يخلق ما يشاء و يعطل الاسباب متى شاء تنوع في اصل البشر بل تنوع في الطبائع خلق الله جل و علا المخلوقات من حيث العقل والشهوه الى انواع اربعه كذلك ا ل ق س م ة ا ل ر ب ا ع ي ة تشمل ك و ن ب أ س ر ه وتحكم ا ل ح ي ا ة كلها الله جل وعلا من حيث العقل و ا ل ش ه و ة خلق من المخلوقات مخلوقات لها عقول وليس لها شهوات لها عقول تفكر وتقدر وتدبر وتعقل لكن ليس لها شهوات هم ا ل م ل ا ئ ك ة الذين يعقلون ويتفكرون ويعبدون الله عز وجل لكن ليس لهم شهوات فلا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يلعبون و إ ن م ا ل أ م ر الله جل وعلا يطيعون ولقوله جل وعلا يتسابقون كذلك خلق الله جل وعلا مخلوقات من حيث العقل والشهوه مخلوقات لها شهوات وليس لها عقول وهي الدواب والبهائم و ا ل أ ن ع ا م لها شهوات ت أ ك ل وتشرب وتلو وتلعب وتغضب وتتقاتل وتنام لكنها لا تعقل ولا تعي فهي غير م ك ل ف ة لا تعبد الله عز وجل بالتكاليف التي كلف بها البشر لذلك يوم ا ل ق ي ا م ة البهائم والجمادات ا البهائم لا ب ه ئ م و و ا ا ا ل ح ي ن تدخل لا ت ا ل ج ن ة ولا تدخل النار و إ ن م ا يقال لها كوني ترابا وعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كانت ترابا ل أ ن ه ا ليس لها عقول فهي غير م ك ل ف ة لا تجازى بالنار ولا تقاضى ب ا ل ج ن ة فهذا النوع الثاني أ م ا الثالث من حيث العقل و ا ل ش ه و ة فقد خ ل ى الله جل وعلا مخلوقات ليس لها عقول وليس لها شهوات وهذه هي الجمادات السماء و ا ل أ ر ض والصخور والجبال و ا ل أ و د ي ه والسهول والوديان مخلوقات لها ليس لها ع ق و ر وليس لها شهوات ج م ا د ا ت لا تعي لا تنطق صماء بصماء خلقها الله جل وعلا لحكم يعلمها في هذه ا ل ح ي ا ة أ م ا النوع الرابع فهم مخلوقات ركب الله جل وعلا فيها العقل وخلق لها ا ل ش ه و ة وهم عالم ا ل إ ن س ا ن وعالم الجان وهؤلاء هم المكلفون وما خ ل ق و الجن ا ة و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون هؤلاء ي و م الذين يدخلون ا ل ج ن ة إ ذ ا أ ح س ن و ا ويدخلون النار إ ذ ا أ س ا ء و ا كما قال الله عز وجل سنفرغ لكم أ ي ه ا الثقلان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما يكذبان ا ل إ ن س ا ن والجان لهم عقول ولهم شهوات ولا بد أ ن يدفعوا ا ل ض ر ي ب ة إ ن أ ح س ن و ا دخلوا ا ل ج ن ة و إ ن أ س ا ء و ا د خ ل ا ل ن ا ر ج ز ا ن ي ف ا ق ا ولا يهزم ربك أ ح د ا هذا في عالم التنوع في البشر من حيث ا ل أ ص ل ومن حيث العقل ومن حيث ا ل ش ع و ة وهناك جانب آ خ ر من جوانب التنوع يدل على عظمه الله جل وعلا وهو أ ن هذا الخالق العظيم و إ ل هنا الجليل القدير خلق أ ش ي ا ء من أ ص ل واحد و م ا د ة و ا ح د ة لكن الله جل وعلا نوع بين صفاتها وطبائعها وهذا من أ ع ظ م دلائل ق د ر ة الله عز وجل أ ن تشترك المخلوقات في القفز و ا ل م ا د ة والتركيب لكنها تختلف في ا ل ص ف ة و ا ل ط ب ي ع ة ن ب ى الله جل وعلا إ ل ى أ م ث ل ة من هذا النوع ومن ذلك قوله تعالى ومن آ ي ا ت ه خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف أ ل س ن ت ك م والوانكم إ ن في ذلك ل آ ي ا ت للعالمين اللسان من حيث النتيجه والتشريح و ا ل ص ف ة و ا ل ط ب ي ع ة والتركيب واحد عند العرب و ا ل ع ل م واحد عند السود والبيض يعرف ذلك ا ل أ ط ب ا ء في علم التشريح لكن مع ذلك اختلفت اللغات واختلفت ا ل أ ل س ن ة واختلفت اللهجات واختلفت التعبير من شعب إ ل ى شعب ومن أ م ة إ ل ى أ م ة ومن جنس إ ل ى جنس لتدل على أ ن الله جل وعلا على ما يشاء وقدير ا ل أ ص ل واحد لكن ا ل ط ب ي ع ة آ ي ة من آ ي ا ت الله خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف السنتكم و أ ل و ا ن ك م إ ن في ذلك ل آ ي ا ت للعالمين كذلك من ا ل أ م ث ل ه على هذه ا ل ق ا ع د ة الاشتراك في القبر والاختلاف في الطبع والصفه قوله تعالى والله خلق كل د ا ب ة م م ا ا ل أ ص ل واحد كل د ا ب ة خلقها الله جل وعلا م م ا لكن ا ل ط ب ي ع ة فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء إ ن الله على كل شيء قدير فسبحانه ما أ ع ظ م ه من م ا د ة و ا ح د ة و أ ص ل واحد يخلق الطبائع ا ل م خ ت ل ف ة والصفات ا ل م ت ب ا ي ن ة ردا على ع ب ا د ا ل ط ب ي ع ة الذين زعموا أ ن ا ل ط ب ي ع ة هي التي خلقت ا ل إ ع ج ا ز يتجلى أ ن ا ل م ا د ة تتغير خصائصها وتتبدل صفاتها وطبائعها عندما يريد الله جل, جل وعلا ذلك أ م ا في علم الفيزياء ع ن د ا ل ع ل م ا ء ا ل ط ب ي ع ة ف إ ن المادا الوحيد لا تفعل ا ل ط ب ي ع ة إ ل ا سير الوحيد ي س ت ح ي ل ع ن د ا ل ع ل م ا ء ا ل ط ب ي ع ة أ ن يتحول ا ل ز ع ي إ ل ى قشر ي س ت ح ي ل أ ن يتحول الحديد إ ل ى ق ب ل ه ج لا و ع ل حول ا ل م ا ء ا ل م ه ي ن إ ل ى ع ظ م و ل ه و ش ح م و د م و ع ق ل وجواري ف م ن ه ميمشي على ب ط ن ه امنه ميمشي على ا ج ل ي ن امنه ميمشي على ارباع القاعد يخلق الله ما يشاء إ ن الله على كل شيء قدير أ ي ض ا من ا ل أ م ث ل على ذلك التي نبه الله جل وعلا عليها العباد الاشتراك في الاصل والاختلاف في ا ل ط ب ي ع ة والتركيب قوله تعالى وفي ا ل أ ر ض ق ط ر متجاورات جنبا إ ل ى جنب ط ب ي ع ة و ا ح د ة ومكان واحد و س ا ح ة و ا ح د ة في ا ل أ ر ض ق ط ر متجاورات وجنات من أ ع ن ا ب و ز ر ونخيل سنوان وغير سنوان وغير أي متشابها وغير متشابه مجتمعا ومتفرقا سنوان و غ يسقى ر ن ن و ا بماء واحد ا ل إ ع ج ا ز ونفضل بعضها على بعض في البخل إ ن في ذلك لايات لقوم يعقلون ا ل أ ر ض و ا ح د ة و ا ل ت ر ب ة و ا ح د ة والهواء واحد والمناخ واحد والعناصر و ا ح د ة والماء واحد يسمى بماء واحد لكن نفضل بعضها على بعض في الاكل تختلف في طعمها وشكلها وحجمها ولونها وطولها وعرضها وطبائعها وصفاتها إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون اصل واحد تتفرع منه صفات م ت ب ا ي ن ة يدل ذلك على عظمه خالقنا فهذا ج ا ل ب يسير من عظمه الله في هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى ق ا ع د ة ا ل ت ن غ ع اما ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة التي تظهر وتتجلى في مخلوقات الله فهي ق ا ع د ة التقابل إ ن الله جزل على خلقه هذه الدنيا المتقابلات خلق فيها المتناقضات والمتضاطات في هذه الدنيا خلق الشيء وما يقابله خلق الشيء وضده خلق المخلوق ونقيضه قال الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون خلق الله ا ل أ ر ض والسماء وخلق ا ل ج ن ة والنار وخلق الدنيا و ا ل آ خ ر ة وخلق الموت و ا ل ح ي ا ة وخلق الرجل والمراه خلق الصغار والكبار خلق ا ل ز ك ا ء والغلاء البياض والسواد ا ل ط و ل والسفر الخير والشر ا ل إ ي م ا ن والكفر ا ل م ل ا ئ ك ة والشياطين ومن كل شيء خلقنا زوجين ل ى انكم تذكرون فبرهم الى الله إ ن ي لكم منه نذير مبين كما قال الله عز وجل يتجلى على التقابل في مخلوقات الله عز وجل في أ ن الله جل و ع ل يخرج الشيء من ضده ا ل م ا د ة ويخرج الله جل وعلا منها ما يناقضها وما يضاده ا في ا ل ط ب ي ع ة والصفه فمن ذلك قال الله عز وجل لما ا ع ر ض ا ل إ ن س ا ن على لقاء الله وعلى البعث والنشور ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام و ه ي ر م ي م قل يحييها الذي أ ن ش أ ه ا أ و ل م ر ة وهو بكل خلق عليم إ ل ى أ ن قال أ و ل م يروا أ ن الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض قادر على أ ن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم موضع الشاهد والدليل الذي جعل لكم من الشجر ا ل أ خ ض ر نارا ف إ ذ ا أ ن ت م منه ت و خ د و ن الشجر ا ل أ خ ض ر أ خ ر ج الله جل وعلا منه النار من طبعه أ ن ه مليء بالماء و أ ن ه مشحون ب ا ل ر ط و ب ة لكن الله جل وعلا من جوفه أ خ ر ج النار ا ل م ح ر ق ة التي يستفيد منها البشر في مصالحهم وليس ذلك إ ل ا للبشر فالحيوان لا يعرف النار و ا ل م ل ا ئ ك ة لا ت س ت ع م ل ه ا وكذلك الشياطين و إ ن م ا خص الله جل وعلا بها البشر الذي جعل لكم من الشجر ا ل أ خ ض ر نارا أ خ ر ج النار من ضدها من الشجر ا ل أ خ ض ر ومن ذلك قوله تعالى في إ خ ر ا ج الشيء من ضده الم تر ى ان الله يزكي سحابا ثم يالف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوزق يخرج من خلاله أ ي المطر ينزل من خلال السحاب وينزل من السماء من جبال فيها من برز جِبَالٌ من في السماء ض خ م ة من البرز وهو الماء المتجمد ّ المتجمع ينزل من السماء من جبال فيها من فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد س ن ا ب ر ت ه يذهب ب ا ل أ ف ا ر أي يكاد الضوء ا ا ل خ ط ب ا ل خ ا من ا ل ر ب يذهب بالأفطار نار من جوف المياه فسبحان الله الخالق العظيم يكاد س ن ا ب ر ت ه يذهب ب ا ل أ ف ص ا ر تنبيهات ي ث ي ر ة و أ م ث ل ة م و ج ز ة لعلها تدل إ ل ى غيرها وتقود إ ل ى سواها في مخلوقات الله التي تدل على عظمه الله ومن ت أ م ل فيها بقلب واع ٍ وعقل متفكر ز ا ل إ ي م ا ن ه وتعظيمه لله رب العالمين فالله جل وعلا ا ا أ ل ان يجعل في قلوبنا تعظيما له و إ ي م ا ن ا به وخوفا من لقائه واستعدادا ليومه إ ن ه جواد كريم أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو المخرج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 التوازن في عالم البشر كلما زاد العدد عدد ا ل أ ف ر ا د أ و عدد ا ل أ ش خ ا ص ع م د الفوضى و كان الاضطراب لكن هذا ا ل أ م ر في خلق الله و في كون الله غير موجود المخلوقات لا حصر لها ولا عد الكائنات بغير حساب لكن لا فوضى و لا ع ش و ا ئ ي ة و لا خلل و لا اضطراب بل توازن بديع وتناسق عجيب وتكامل محكم في مخلوقات الله خلق الله جل وعلا البشر على الأرض من ارض ا ل أ ر ض من أ ر ض واحد الله خالقهم و آ د م أ ب و ه م و حواء أ م ه م ا ل أ ر ض مسكنهم والسماء بناؤهم و غطاءهم والنبات غذاؤهم والمطر شرابهم والدواب مراكبهم و ما تحملهم وكذلك خلقهم الله جل وعلا ك أ ن ه م في بيت واحد أ ب ن ا ء أ م و ا ح د ة واب واحد يتكاملون ولا يتناقضون قال الله عز وجل هذا التكامل وهذا التوازن في مخلوقاته وفي ك ا ئ ن ا ت التي أ و ج د ه ا و أ و د ع ه ا في ا ل أ ر ض سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادوا العرجون القديم لا ل ش م س ينبغي لها أ ن تدرك القمر ولا الليل س ا ب ق النهار وكل في فلك ي س ب ح هذا التوازن يتجلى كذلك في عمر ا ل إ ن س ا ن خلق الله ا ل إ ن س ا ن من الضعف يشب ويترعرع ليكون قويا فتيلا لكنه يتنازل ويتقهر ويتراجع إ ل ى الضعف و ا ل ش ي خ و خ ة وهذا توازن في عمر ا ل إ ن س ا ن ق ا ع د ة و ا ح د ة تحكم عالم ا ل إ ن س ا ن وعالم الحيوان ضعف ثم ق و ة ثم ضعف و ن ه ا ي ة وزوال قال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ق و قوة ضعفا و ش ي ب ة ي خ ل ق الله ما يشاء إ ن الله عليم قدير في خلق ا ل إ ن س ا ن وفي ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن بل ف ي ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ان ت و ا ز ن ف ي ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ان م ن حيث ا ل ج ه ل و ا ل ع ل م خ اجل ان يكون ه ن ا ا ن ج ا ه ل ا ً ت ع ل م و ت ف ق ا و ت ن ظ ر ث م ي ع و د إلى أ ر ض ل م ا ل ع م ر ل ك ي ل ا ي ع ل م م ن بعد ع ل م ش ي ئ ا ً ت و ا ز ن في ا ل ع ل م و ا ل إ د ر ان ك و ا ل ع ق ل و ا ل إ د ر ان ي ك و ا ل ا ل ل ان ز و ج ل و ن ا ل ل ان يكون هناك ج ل ان ي ك م ن ن ا ك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك ا ل ان ي و ن هناك اجل ان ي ك هناك ج ل ا ن وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون أ و قليلا ً ما تشكرون وذكر الله جل وعلا هذه ا ل د و ر ة د و ر ة التوازن في علم ا ل إ ن س ا ن الله الذي يا ايها الناس ان كنتم في وجد من البعد فانا خلقناكم من ت ر ا ثم من مطفى ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما يشاء إ ل ى اجل مسمى ثم نخرجكم طبلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يرد ت و ومنكم ف ى من ي الى ارض العمر لكي لا يعلم من باب علم شيئا وترى الارض هامله فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج به الشاهد في هذه ا ل آ ي ة أ ن الله جل وعلا خلق ا ل إ ن س ا ن جاهلا تعلم ا ل إ ن س ا ن ووصل إ ل ى أ ع ل ى درجات التكنولوجيا و ا ل ح ض ا ر ة لكنه في ا ل ن ه ا ي ة يعود ك أ ن ه لم يكن يعلم شيئا ك أ ن ه لم يكن مثقفا ولم يكن فقيها ولم يكن عالما يرد إ ل ى أ ر ض ر العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وذلك تنبيه إ ل ى أ ن د و ر ة حياته قد اكتملت هذا التوازن في عمر الدول و ا ل أ م م و ا ل أ ج ي ا ل قال الله عز وجل ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستخسرون ساعه ة ولا يستخدمون الدول لها ف ت ر ة من الضعف تعقبها ف ت ر ة ا ل ق و ة و ا ل س ي ط ر ة والحماس والطيش ثم ت أ ت ي بعدها ف ت ر ة التنازل والانهزام ثم الاطمحلال والتلاشي والزوال لكل أ م ة أ ج ل كما ل ل إ ن س ا ن أ ج ل ف ا ل أ م م لها أ ج ا ن ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا يستاخرون س ا ع ة ولا يستخدمون بل التوازن في البدء و ا ل إ ع ا د ة يشمل د و ر ة ح ي ا ة ا ل أ ر ض ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة لها د و ر ة ح ي ا ة ستنتهي في يوم ما نصداقا لقوله تعالى يوم ن ط و السماء كطي السجل ا ل ك ت ب ك م الشاهد بَدَعْنَا أ و قَنْفٍ كما بدانا ل اول ن خلق ت نعيده الدنيا كان البشر فيها يعيشون في العصور الوحشيه ا لا ح يعرفون الغذاء ولا الكساء ولا الدواء تعلموا وتطوروا اكتشفوا ا ل ز ر ا ع ة و ا ل ص ن ا ع ة و ا ل ك ت ا ب ة ووصلوا إ ل ى ما نحن فيه من ا ل ح ض ا ر ة والعلوم والتقدم والبث المباشر والتقنيات ا ل ف ا ئ ق ة ا ل ع ج ي ب ة ا ل ق ا ر ب ة لكن أ خ ب ر الله أ ن كل ذلك سينتهي وسيتلاشى ستنتهي أ س ل ح ة الدمار الشامل والعلم المتقدم والذروع ا ل ص ا ر و خ ي ة و ا ل أ ج ه ز ة ا ل غ ب ي ة و ا ل ذ ك ي ة كلها تنتهي عمل ا بقوله تعالى أ و مطباقا كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا ف ا ئ ل ي ن بل ستكون ا ل ن ه ا ي ة كما كانت ا ل ب د ا ي ة قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ك م ت ب ش ر و ن يوم ا ل ق ي ا م ة ثقاتا عرادا غرلا أ ي غير مختونين و ق ر أ قوله تعالى كما ب د أ ن ا أ و ل خلق ي ع ي د خلق ا ل إ ن س ا ن وخرج الى الدنيا عاريا غير مختون جاهلا وهكذا يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة عاريا بلا دساء ولا غطاء حتى تكون ا ل إ ع ا د ة في أ د ق تفاصيلها وليعلم ا ل إ ن س ا ن أ ن وعد الله عز وجل ه ا يدرك ذلك لما يتفكر في المخلوقات ا ل م ش ا ه د ة والقواعد الظاهرة التي لا هذه ا عاقل ولا يجادل فيها مكابر الكلمات من اجل ان ن ت ع ل م كيف نتفكر في م ق ا الله. د اللهم له له ونطرق اهدنا ل لعلنا ا ن فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك ن ا فيما اعطيت وقنا و ق ر ب عنا برحمتك ا ل شر ما قضيت انك ت غ ض ي ولا ي غ ض ى عليك انه لا يذل من و ا ل ي ولا يعز من عادي تباركت ربنا و ت ع ا ل ي نستغفرك ونتوب إ ل ي ك اللهم ا غ ف م لنا من خشيتي ما تحول به بيننا وبين معصيتي ومن طاعتي ما تبلغنا به ج ن ت ا ومن اليقين ما ت ه و ي ه به علينا م ص ا ي ب الدنيا من ع ن اللهم ا ل ا س م ا ع ن ا و أ ب ص ا ل ن ا وقوتنا ما أ ح ي ي ت ن ا وجعله ا الوارث منا وجعل ا سهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر ا م ن ا ولا ممثل ا ع ي م ن ا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا ي خ ا ف ك ولا يرحمنا برحمتك يا ربنا ر ف ن ا في المدينه ر ف ن ا في امرينا و سببنا رفعنا ر ف ن ا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا ر ف م ن ا رفعنا و ف ع ن ا ر م ع ن ا رفعنا ر ا ل م ا ر ف ي ن ا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا ر ف م ن ا رفعنا ر ف و ن ا رفعنا ل ل ه م ا رفعنا ل ف ع ن ا ر ف ع ل ا رفعنا رفعنا رفعنا ر ع ن ا ر ف ع ن ه م ف ع ن ا ر ف ع ي ا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا رفعنا ر ف ع ن وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين اولئك راتب النار